وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا وَاشْرَبُوا من رِزْقِ الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلْ قُلْتُمْ يَا موسى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكف نسائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا كَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا مَا فِيهِ لعلكم تَسْتَقُونَ فتوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا منكم فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها هَا لما لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ما وعزة للمتكين، وذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أت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 يبين لنا ما لونها قال إنه يَقُولُ يقول بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صفراء فاكع لونها تسر الناظر قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسفي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق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 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيَاتِهِ لعلكم تَعْقِلُونَ ثم قست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 maar